وعنك سولفوا للناس يا عقد من الذهب والماس يا قصه حب مكتوبه قطر يا تاج فوق الراس يا شمس انحيرت اقمار يا دار ما مثلها دار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 يا قصه حبي مكتوبه قطر يا تاج فوق على تراب كربه انسان بذل جهد بقوه وصرتي ثمن عجوبه بهالدنيا حديث وطان على تراب كربا انسان بذل جهد بقوي ما وصرتي ثمن عجوبه بهالدنيا حديث وطان يا شمس اقمار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 دعا كلن ومطلوبة قطر يعلك زيادة خير وسط جوك يرفرف طير ونسماتك هواها غير دعا كل ومطلوبة قطر يعلك زيادة خير يا شمس حيرت أقمى يا دار ما مثل هذا يا تاج فوق الراس عنك سولفوا الناس يعقد من الذهب والمس يا قصة حب مكتوبة قصرا يا تاج فوق الراس.